توقفنا أمس يا أبي قبل أن ينتهي إمامنا القرطبي من شرح الآية الحادية والسبعين بعد المئة من سورة البقرة حيث عرض علينا ثلاث تأويلات لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع صدق الله العظيم نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك أورد الإمام ما قاله كل من سيبويه وابن زيد وقطرب قال سيبويه لم يشبهوا بالناعق إنما شبهوا بالمنعوق به أي البهائم التي لا تفهم وقال ابن زيد مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى فهو يصيح بما لا يسمع ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع وقال قترب مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم يعني الأصنام كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي بارك الله فيك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي لا إله الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله رحمه وله شهادته وله ملكه فمن يحيي ويؤدّي على كل شيء خير قلنا يا إخوان إن النعيق هو زجر الغنم والصياح بها قال الأختل إن عقب ضأنك يا جرير فإنما من نك نفسك في الخلاء ضلالا وقال القطبي لم يكن جرير راعي ضأم وإنما أراد الأخفل أن بني كليب يعيرون براعي الضأم وجرير منهم فهو في جهله والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون أجهل من راعي ضأم ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهبا غير أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء فيما نعلم والنداء للبعيد والدعاء للقريب ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء لأنه للاباعد ثم شبه الله سبحانه وتعالى الكافرين بأنهم صم بكم عمي وقد تقدم في أول السورة والآن ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم هذا تأكيد للأمر الأول وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه وقيل هو الأكل المعتاد وقوله تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون تقدم معنى الشكر والآن ننتقل للآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله ومن اضطر غير باض ولا عاد فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وفيه أربعة وثلاثون مسألة الأولى قوله تعالى إنما حرم عليكم إنما كلمة موضوعة للحصر تتضمن النفي والإثبات فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عدا وقد حصرت ها هنا التحريم لا سيما وقد جاءت عقيبة التحليل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم فأفادت الإباحة على الإطلاق ثم عقبها بذكر المحرم بكلمه إنما الحاصرة فلا محرم يخرج عن هذه الآية المسألة الثانية الميتة قال جماعة من اللغويين التجديد والتخفيف في ميت وميت لغتان وقال أبو حاتم وغيره ما قد مات فيقالان فيه وما لم يمت بعد فلا يقال فيه ميت دليله قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال الشعر ليس من مات واستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء وأما قول الشاعر إذا ما مات ميت من ثمين فصرك أن يعيش فجئ بزاد فلا أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة وقد لاب بعض الناس إلى أنه أراد من شارف الموت والأول أشهر المسألة الثالثة الميتة ما فرقته الروح من غير ذكاة مما يذبح وما ليس بمأكول فذكاته كموته كالسباع وغيرها المسألة الرابعة أكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها وهو مذهب مالك وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال أنتم تقولون خنزيرا قال ابن القاسم وأنا أتقيه ولا أراه حراما. المسألة الخامسة اختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنة، وما اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف. قال ابن العربي وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضا بما في صحيح مسلم. من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وأكثر العلماء وظاهره أكله كيفما مات بعلاج أو حدث أنفه وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حت انفه لأنه من صيد البر ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله فأشبه بالغزال وقال أشهب إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها حالة قد يعيش فيها وينصر المسألة السادسة فاختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميت؟ أو بشيء من النجاسات واختلف عن مالك في ذلك ايضا فقال مرة جملتها محرم فلا يجوز الانتفاع بشيء منها ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه الانتفاع حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجس ولا تعلق البهائم النجاسات ولا تطعم الميتة الكلاب والسباع وإن أكلتها لم تبنح ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولم يخص وجها من وجه ولا يجوز أن يقال هذا الخطاب مجمل لأن المجمل ما لا يفهم المراد من ظاهره وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتفع من الميتة بشيء وفي حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب المسألة السابعة يا إخواني فأما الناقة إذا نحرت او البقرة او الشاه اذا زبحت وكان في بطنها جنين ميت فجائز اكله من غير تذكية له في نفسه الا ان يخرج حيا فيذكى ويكون له حكم نفسه وذلك ان الجنين اذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من اعضائها لاحظت يا ابي عندما كان الامام يشرح المسألة الثالثة قوله الميتة ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح فما معنى كلمة ذكاة هذه الكلمة هنا تفيد الذبح اي ما فارقته الروح من غير ذبح وتستعمل التذكية ايضا بنفس المعنى وماذا عن اكل الجراد يا ابي لقد فهمت من حديث الامام أن أكله حلال ولكن ما إذا كانت نفس الإنسان تعافى؟ لن يجبره أحد حينئذ على أكله يا ولدي قال أبو هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولم يأكل منه ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه فقيل له أهو حرام؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله الآن أرحتني يا أبي سلمت وعشت يا ولدي وغدا بإذن الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم